الإسلامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة المحسين الذين الصلاة الزكاة الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير عين ويتخذ ما زرعوا كلهم عذابهم وإذا تجلى فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات له جنات النعيم خالدين فيما وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات فَجِئْنَا وَيْلٌ لِّلْعَالَمِينَ تَرَوْنَهَا وَإِذَا الصَّارِخُ الْأَرْضُ وَاجِيًا إِنَّ تَرِيدُكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَعُلِزَ الذَّنَابِ للظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإن ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله رمي حميد وإن قال لقمان وَإِنَّ إِنسَانَ بِوَالدَيْنِ حَمَلَتْهُ وَهُمْ حَمَلَتْهُ وَهُمْ عَلَى وَالِيٍّ كبي ما ليس لك به علم ما ليس لك بالعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والسبع سبيل من أناب إلي ثم إلي نوجعكم فأنذركم بما كنتم تعملون يا بني سَتَكُون فَتَكُون فِي قَفْوَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ اقِضِ الْفَلا وَاصْبِرْ بِالنَّعِيمِ للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يشب كل مختال ففور وقصد في مشيك واربض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله شفت رأيكم في السماء وما في الأرض وأشلوا وأشلوا عليكم يعمه ظاهرته وباطنه ومن الناس من يجادلك لينبئ عنده ولا هدى ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن قد استمتك فقد اتمتك بالعروة الوسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنت كفره إلينا مرجعهم فننذر نمتعهم قليلا ثم نفضرهم إلى عذاب غريب ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أننا في الأرض من شدرة الأقلام والبحر, والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت, ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنس واحدة إن الله سميع بصير ألم سر في النهار ويُنِج النَّهَارَ في اللَّيلِ وَتَخَضَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ الَّذِينَ يَجْرِي لَهَا دَرِيمُ سَمَاعٍ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الله تَأَمَّلْ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ اللَّهِ لِيُظْهِرَ لَهُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا رَشَّ مَوْجٌ كُمَّ لَمَّا دَعَا مُخْلِصِينَ لَهُ الدين فلما بل فمنهم مغتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خسار كفور يا أيها الناس اتفقوا ربكم واخشوا يوما لا يجدي وارد عن ولده ولا مولود فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ولا وما تدري نفس بأي أرض تموت